وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدنيا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للشياطين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ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 أصحاب فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو به إنه عليم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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لكم يَنْصُرُكُمْ من دُونِ الرحمن إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَ الْسِّيَأَةُ جُهُو الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُ بِهِ تَدْعُونَ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 لفضيله الدكتور